Munahasa bakab dubota isani mijoitu filatul. Ammas nama lolaf miyjawa nama filatul. Nama lolaf jintulli uferrada t Nama adda filatani warrat darbatu. Adda kajaten. Ramanna ammatan Warana isani. بكت سديهتي أدع قودن كتيبا سديهتي قودن جد برجادي سديهتي على بئس هني برجادي اتقودن سان كيسا يوكاني ورلا لا مرنسان كيس عتققت كنا كتيبا رسول ربي صلى الله عليه وسلم أدع اتقودن سنت قفان كتيبا مهاجر توتا على بئسه مصعب بن عمري تويو بعده كتيبا على من خضيري تُو يبعده كتيبا خزرجي أنسارة. على الحباب بن المنذر قد رسول ربي صلى الله عليه وسلم رسول ربي صلى الله عليه وسلم أكثر هؤلاء الناس دولك إيمانيتين أخرى قلتنا دائما جبعة دائما صبر هذا جدنا دري اللاتي هن بسنا ججبات هذا جدنا هملينتس أن الله يسنهافو أمته ويتعذير أول جد صبري قد تا جدناي معنوياته يكاني هملي التكناتين ورانة رسول ربي صلى الله عليه وسلم كي ستو قياه حديثا حالان اتجابيثا دولا في روت اللي قسمت دوغرانو نم نواقذي جد امتوكو سيناكنا بالرئيسي اكي جد ام رسول ربي صلى الله عليه وسلم قانين ابتني خطباغوران جد يا ايها الناس اوسيكم بما اوصان الله في كتابه اكي جد يا إِلْمَنَمَا إِثْنِي لَامَ وَالْرَبِّ كِتَابِ إِثَاكِ دَامِ من العمل بطاعته طاعة ربي اتدلقوا والتناهي المحارمه بكتوا يوكاني إراغورو والرب حرامجر إراغورو كنسين دامجر الرسول ربي ثم إنكم اليوم إرقفنا إثنبياء أرآكنا بمنزلة بمنزلة أجر و لمن ذكر الذي عليه تدركا قداد تجرتا والقايا نا قداد قبدا نما في فيه عادتي في لبو فيه قبسي سبري نما يكينا قبوف نما ججباتي نشاة قبوف جدا جهاني عدوية تجهادان كوني شين كابا إيقابا نما نرد تسبرو نما تيكورا نمربين اسقجيل كسونيداني صحابه اساني غورسن ربي نداني نما اي سجده ولينجرا شيطان ني امونا مربين دي ولينجرا جدان ني تام سكن ادام ني رسول ربي صلى الله عليه وسلم وجيك سن كاراسبريدان بنا واربي سنيبيلامي بربادددا جدان ني تام سكن ادام ني وانا إثناك جل تؤلف هوى قبا والذبون والمرمون والقم إسيسون والد في ذا ربي هنجالتو هم الملكا اللي نمني كسيسنجاني عام سبريدو تنا عام نيجت رسول ربي صلى الله عليه وسلم كنر وانت نت أرجعنو رسول ربي أكد تسهابه إساني نشاطه اتكنا در جهادات تقسانه اين نقرن سابري لولارة تصبرو أخلاقه فكتا والقبوفي والشيمو والمرومو إراء إسان فقاتا قول الرسول ربي صلى الله عليه وسلم كوني الآمس إساني تكيروهن دا رسول ربي صلى الله عليه وسلم وانت إنسان كن آمني فوراني توقف الدهي ده توقف الدهي جبهتي يصبرين قبائل يو والي قالتهن قبائل يو ترثيمهن قبائل هن تباجج توبةهن نفس إنساني دعاء ريت الرسول ربي صلى الله عليه وسلم شهادة جالت جو قلبي إساني كيسا كهان كرا ربي كيسا تدعو أك إسان فلتا لبو إساني كيسا كهان رسول ربي صلى الله عليه وسلم درسي افتو أكاتا رسول ربي صلى الله عليه وسلم غار اتقابتني لولا اتجل قبسي سنه بنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته